والجهل فقد العلم بالمقصود أو تصويره مخالفا خلف حكم لما ذكر ما يتعلق بالادراك وقسمه إلى العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم على التفصيل الذي مر معنا اراد أن يبين ما يتعلق بالجهل اذ هو نقيض العلم وبضدها تتبين الأشياء وإذا كان الامر كذلك احتاج أن يبين حقيقة الجهل وهل المراد به الجهل الصلاحي ام الجهل اللغوي هما متقاربان لا يمكن التفريق بينهما إلا الا في بعض الصلاحات أو بعض التعريفات التي ذكرها أهل الأصول وان العصب فيه المعنى اللغوي هو مرادف للمعنى الصلاحي ان كان الجهل المركب قد يقال بأن بعضهم خاصه بالتعريف دون البسيط كما سيأتي والجهل فقد العلم بالمقصود أو او للتنويع فذكر رحمه الله تعالى تعريفين للجهل او تصويره مخالفا خلف حكوا خلف حكوا حكوا خلفا خلف حكوا خلف حكو هذا خلف خبر مبتدا محذوف أو خلفا في بعض النسخ بالنصب ان يكون مفعولا مقدما لقوله حكم جملة حكم صفة لخلف بالرفع الجهل له معنيان على ما اشتهر عند الاصوليين معنى لغوي ومعنى عرفي مشي تقول الصلاحي قال في تاج العروس جهيله كسمعه يعني من جهتي ها الوزن من جهتي الوزن اذا قيل كذا من باب فعل من باب ضرب من باب نصر بمعنى انه ياتي الماضي منه على وزنه وكذلك المضارع ياتي على وزن هذا الفعل فاذا قيل سمع معلوم ان سمع مكسور العين اذا جهل كذلك الفعل المضارع من سمع ياتي على وزن يفعل يسمع اذا يجهل هكذا وتضبط به الافعال لانه كان في القديم لو ضبطوا بالحركات والحروف لابد قد يقع شيء من اللبس والخلل لكن يضبطونه بهذه الافعال يقول جهله كسمعه جهلا كما يقول سمعا وجهاله ضد علمهم اذا ضد علمهم فالجهل ضد العلم جهله علمه او مضدان والضد هنا المراد به ما يمكن ان يعبر عنه بالنقيضين في باب الاصلاح ولمانع ان يحمل على معناه اللغوي ولكن شاع استعماله الضدين بمعنى النقيضين وهذا هو الاطلاق اللغوي بمعنى الضدين يدخل فيه المتخالفان والمتناقضان اذ هما ضدان ولكن في الاصلاح الضدان غير النقيضين وقال بعض الجهل التقدم في الامور المنبهمه بغير علم تقدمه في الأمور المنبهمه بغير علمه ابهام هو الذي لم يتضح معناه مبهما أي غير غير معلومه ولذلك يعبر عن اسماء لاشارات المصولات بأنها مبهمه والضمير مبهم لانه لا يفسر معناه فيحتاج الى الى مفسر واذا كان كذلك فحينئذ عرف بعض الجهل بأنه تقدم والإتيان للأمور المنبهمة بغير علم وهذا بعض أفراد الجهل ليس كل الجهل وقال الراغب الجهل على ثلاثة أضرب الأول هو خلو النفس من العلم عدم العلم فقد العلم يسمى جهلا والصالح اهل للصلاح على تسميته جهلا بسيطا كما سياتي ولذلك قال هذا هو الاصل يعني الاصل في الإنسان الذي هو قابل للعلم والجهل أن يوصل بكل منهما العصر فيه عدم عدم العلم والعصر فيه الجهل ولذلك يقال لمن تعلم وعلم كيف تعلمته ولا يقال للجاهل كيف وصلت إلى هذه المرحله اذا فرق بين نوعين لان الأول من الكسب والاكتساب يحتاج الى تحصيل الذي هو العلم واما الجهل هذا على على اصله وقد جعل ذلك بعض المتكلمين معنا مقتضيا للأفعال الخارجة عن النظام كما جعل العلم معلما مقتضيا للأفعال الجارية على على النظام بمعنى أن ما يصدر عن العبد وهو موافق للعلم حينئذ تطابق فيه العلم الذي هو باطن والخارج فيفسر الظاهر بالمعنى الباطن وهل الجهل كذلك ذهب بعض المتكلمين إلى هذا المعنى بمعنى أن الجاهل الذي هو العلم عينيد تصدر منه افعال واقوال هي أثر لذلك الجهل وهذا صحيح لا إشكال فيه عينيد كما أن العلم أمر في الباطن يقتضي امرا ظاهرا من قول او فعل فيقال هذا الفعل مستند على علم وهذا القول مستند على علم بل هذا الترك كذلك مستند على علم وكذلك يكون الشان فيه في الجهل فتم ارتباط بين الفعل الصادر عن العبد بكونه مرتبطا بالعلم أو بالجهل هذا الأول النوع الاول الذي يطلق عليه أنه جهل في لسان العرب وهو خلو النفس من العلم والثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه يعني الاعتقاد غير المطابق للواقع هذا سميناه سابقا اعتقادا فاسدا قلنا الاعتقاد هو إما يطابق أو الا يطابق فإن طابق فهو اعتقاد صحيح وان لم يطابقه اعتقاد فاسد قلنا الاعتقاد الفاسد هو مرادف من باب الصلاح للجهل المركب اذا اعتقاد شيء على خلاف ما هو عليه حينئذ نعتقد أن زيدا مسافر وفي الواقع ليس كذلك حينئذ نقول هذا اعتقاد فاسد وإذا أخبر بذلك حينئذ يكون الجهل جهلا مركبا والثالث الذي يطلق عليه الجهل في لسان العرب فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا ام فاسدا قال كتالك الصلاة عمدا بمعنى أنه ولذلك اتفق السلف على أن كل عاص فهو جاهل كل عاص فهو هو جاهل لان الاصل في المؤمن الا المعظم لربه جل وعلا ان يصدر منه معصية وان كتبت عليه الجملة لكن الاصل فيه ان لا يصدر منه شيء مما يخالف معبوده جل وعلا فإن صدر شيء من المعاصي فحقه ان لا يفعل وان لا يقع حينئذ يسمى بهذا الفعل الذي الاصل فيه أنه قد فعله بعلم ويعلم ذلك لكنه قد اوقعه والاصل فيه الا يقع من من مثله فعل شيء بخلاف ما حقه ان يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا ام فاسدا يعني اعتقد فيه أنه مطابق للواقع فيكون اعتقادا صحيحا أو اعتقد فيه فلم يكن مطابقا للواقع فيكون حينئذ اعتقادا فاسدا فهذا المعنى يكون عاما بخلاف الاول مثل بقولك تارك الصلاه عمدا هذا الأصل فيه في الا يقع من مسلم مسلمين وهذا ان ان, إن مشين على أنه لا يكفر الا يقع من, من مسلم والا قلنا بانه ناقض من الإسلام اسلامه كذلك هنذ المثال فيه نظر وعلى ذلك قول تعالى وهو استدلال صحيح في محله ومثال صحيح قولها تتخذون هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ليس من شأن النبي ومن كان من ورثة الانبياء أن يستهزئ بالناس بغير محله حينئذ ان فعل ذلك فقد فعل شيئا عصى الا يكون صادرا منهم فجعل فعل الهزء جهلا وقوله تعالى وتبينوا أن تصيم قوما بجهالة حينئذ هو قد فعل بعلمه لكنه قد فعل شيئا لم يكن الأصر فيه أنه سائغ منه قال والجاهلون يذكر تارة على سبيل الذم إذا عرف أو ذكر الراغب الاصفهاني في المفردات انواعا ثلاثه للجهل وهذا استعمال سائق في لسان العرب وإذا تاملت هذا وجدت أنه هو استعمال العرب حين لا فرق بين المعنى للصلاح الاتي ذكره الذي هو الجهل البسيط والجهل المركب اذ كل منهما يسمى يسمى جهلا وزاد عليهم فيما يتعلق بالنوع الثالث والجاهل يذكر تارة على سبيل الذم وهو الاكثر جهل مذموم ولذلك صار العلم ممدوحا وتارة لعله سبيله يعني باعتبار ما يستعمل فيه نحو قوله تعالى يحسبهم الجاهل اغنيا الجاهل المراد به هنا ماذا الذي لا يعرف حال هؤلاء الفقراء يسمى جاهلا هل هو مذموم إذا كنت لا تعرف ما حقيقه الفقير هل هو صادق ام لا او انه فقير المملاك هل يكون مذموما ليس بمذموما في الجمله حينئذ هنا أطلق الجهل ولا يكون مذموما يحسبهم الجاهل اغنياء اي من لا يعرف حالتهم قال قلت والجهل على قسمين بسيط ومركب كما سياتي بل إذا زيد عليه الثالث الذي ذكره صاحب المفردات حينئذ يكون ثلاثة انواع لكن باعتبار ما يترتب عليهم من الاحكام وعدمها البسيط والمركب اذ هما اللذان تترتب عليهما احكام شرعية قال الناظم رحمه الله تعالى والجهل فقد العلم بالمقصود أو جهل اي على المذهب الصحيح لانه اراد أن يذكر الخلافة في تعريف الجهل فهو اتى بلفظ او الداله على على التنويع هنا هل هذا اختلاف تنوع ام ان اختلاف في تعريف صحيح الثاني المرات لانهم هل يعرف الجهل اذا عرفنا أن الجهل على قسمين معلوم أن الشيء اذا قسم الى قسمين حينئذ إما أن يمكن أن يجمعهما تعريف او لا فان امكن ان يجمعهما تعريف فهو المقدم عندهم حينئذ من من اتى بتعريف يختص بواحد دون الاخر حينئذ يعتبر ماذا يعتبر غير جامع فيكون منقوضا ومر معنا أن الحد الجامع المانع حد الحد فدل ذلك على انه منقوض واذا لم يمكن أن يجمع بينهما في حدين حينئذ لا أن يفرد كل واحد منهما بحد وهذا كما مر معنا في كلام ابن الحاجب في تعريف الاستثناء أنه قال الاستثناء قسم من قسمين متصل منفصل لا يمكن ان يجمع الاستثناء في حد واحد لأن المتصل مغاير تمام المغاير للمفصل فاذا كان الشيء يقسم إلى قسمين بينهما عدم اجتماع وعدم مقارنه حينئذ لا يمكن اجتماعهما في حد واحد بل يتعذر واذا كان الاجتماع ممكنا حينئذ يجمع بينهما والشان هنا في الجهل هو امكان ان يجتمعا القسمان في حد واحد ولذلك دار بين تعريفين بين الصحه وعدمها فيقال المذهب الصحيح كذا وقد عبر هو كذلك في شرحه اذا والجهل فقد العلم بالمقصود قدمه ومعلوم أن من طرائق اهل العلم انهم إذا قدموا قولا على قول فالاصل فيه أن ما قدمه هو المقدم وقد يكون العكس وإذا عبروا بالقول الثاني عنه بقيلة فالاصل فيه انه ضعيف عندهم وفي حالات نادره يعتبر هو المرجح الاخير لكن الاصل أنما عبر عنه التضعيف قيل ونحوها فهو ليس مرجحا وإذا قدم قولا على قول او اختيارا على اختيار حينئذ المقدم يعتبر هو الراجح عنده فينسب اليه ولو لم يقل الأصح أو الراجح حينئذ نقول هنا مثلا قدم اذا المختار عند السيوطي في الكوكب هنا أن تعريف الجهل بانه فقد العلم بالمقصود هذا مقدم وهو الصحيح عنده لانه لا يمكن الجمع بين الأمرين فقوله أو تصويره حينئذ نقول هذا يعتبر ذكرا لتعريف اخره مضاعف عندهم والجهل على المذهب الصحيح هو فقد العلم فقد العلم أي عدم العلم عدم العلم كما عبر بعضهم فقد العلم عدم العلم وان كان الفقد يفسر في بعض المواضع بل في مواضع كثيره كما ذكر اهل اللغه يفسر بالعدم الفقد يفسر بالعدم اذا لا فرق بين من عبر بالفقد وبين من عبر به بالعدم وان كان الفقد فيه معنا زائد لانه قد ياتي بمعنى الاضاعه فقد الشيء يعني وجده اولا ثم فقده وام العدم فهو اعم من الاول قد يكون لم يملك فيوصف بالعدم أو أنه وجد عنده ثم عدمه اذا العدم اعم من الفقد لكن تحليل العباره هنا اللغويه ليس لها كبير فائدة يقال فقده من باب ضرب و أيضا ايضا اضاعه وعادمه عبر في المصباح الأنير يقال فقده من باب ضرب فقد يفقد يعني من باب فعل يفعله فقد من باب ضرب وفقدانا أيضا عنيه المصدر كذلك لكن لو يسوي القياسي اضاعه وعادمه اضاعه وعادمه اذا الفقد بمعنى الاضاعه وكذلك تقول اضعت كذا جوالي يعني كان في يدك ثم فقدته اضاعته وقد لا يكون الشيء في يدك فتعبر عنه كذلك بالفقد وتعبر عنه بي بالعدم عبر بالعدم وببالفقد اذا هما متقاربان او بمعنى واحد وعبر في الاصلي جمع الجوامع بالانتفاع وهو الذي عبر به في مراقي السعود بمعنى انه انتفا عنيد نوافق الاصل بخلاف ما جرى عليه هنا السيوطي فغير العبارة ولم يذكر في شرحه ما السبب الموجب له لتغيير العباره مع انه الاصل عنده ان يلتزم عبارة صاحب الاصل إلا لنكته وفائدة ينص عليها غالبا في شرحه بل هو مطرد أنه يذكر تلك في في شرحه وعبر في الاصل بالانتفاء أي انتفاء العلم بالمقصود ولذلك قال والجهل هو انتفاء العلم بالمقصود انتفاء العلم بالمقصود ثم فرق بين الانتفاء وبين الفقد والعدم كما سياتي ولذلك التعبير بالانتفاء اولى من التعبير بالفقد والعدم لان الجهل والعلم إنما يوصف بهما من كان قابلا من كان قابلا لي للوصف بالجهل والعلم هما متقابلان فلا يقال فلان جاهل الا اذا كان قابلا للوصف بضده ونقيضه وهو وهو العلم فاذا كان كذلك حينئذ لا يقال عن عن الجدار مثلا أو البهيمه انها جاهله لان لا توصف بماذا بالعلم فهي تعدم العلم يعني لا توصف بالعلم اذا إذا كان كذلك لا توصف بالجهل ففقد العلم هذا لا يتصل به من ليس قابلا لي للعلم قال هنا فقد يفقد ضربا اذا يفقد يفقد بفتح الدال قال اي انتفاء العلم بالمقصود اي ما من شانه أن يقصد ليعلم ولذلك اتى بالمقصود من اجلي أنه عبر بالفقد والعدم فمن عبر بالفقد والعدم لابد ان ياتي بلفظ المقصود لان الشيء اما ان يكون من شانه أن يقصد او لا هذه لها ملحظ آخر وهو أن ما لا يقصد الاصل عدم العلم به لا يسمى جهلا وهذا متعلق ليس الجماد والبهيمه انما متعلق وكذلك ماذا بنو آدم فبنو آدم الكمل العقلا لا تتعلق نفوسهم بما لا يقصد أن يعلم فما كان تحت الثرى كما عبر في امريطي أو كان تحت الأرض فحينئذ هذه النفوس لا تتعلق بأن تعلم ما فيها وما تحتها لا سيما فيما لا يتعلق به مصلحه حينئذ عدم العلم بهذا الشيء الذي يكون تحت الثرى هل يسمى جهلا لا يسمى جهلا حينئذ يكون واسطه بين الجهل البسيط والجهل المركب وهو ثابت ولا شك فيه بمعنى أن ما يقصد هو الذي يعبر عنه بكونه عند عدم العلم به او انتفاء العلم يسمى جهلا والا فلا يسمى جهلا فما لا تتعلق به النفوس نفوس العقلاء حينئذ نقول هذا لا يسمى جهلا بالمقصود يعني بالذي قصد بالذي يقصد اي ما من شأنه أن يقصد ليعلم بلم يدرك اصلا ويسمى الجهل البسيط لأن الجهل البسيط هو عدم الادراك وعرفنا المراد بالادراك انه وصول النفس الى المعنى بتمامه فالشيء الذي لم يدرك اصلا لم يتعلق به الادراك حينئذ نسميه ماذا جهلا بسيطا جهلا بسيطا او ادرك على خلاف هيئته في الواقع ادركه اذا حصل عندنا ماذا إدراك فإذا كان كذلك حينئذ الإدراك للشيء على وجه التصور أو التصديق حينئذ إما ان يكون مطابقا للواقع او لا فان لم يكن مطابقا للواقع فهو الإدراك الذي يعبر عنه بكونه جهلا مركبا اذا أدرك أو لا أدرك لكن ادراكه للشيء للمعلوم للمقصود هل هو مطابق لما في نفس الأمر أو لا فان طابق فهو العلم او الاعتقاد الصحيح وان لم يطابق حينئذ نعبر عنه بماذا بالجهل المركب هو الاعتقاد الفاسد اذا اعتقاد الفاسد اشبه ما يكون بحقيقه الجهل المركب بل المرداوي في تحبير عرف الجهل المركب أو عرف الاعتقاد الفاسد نسيته قدم أحدهم على الاخر وعرف به الاخر فجعل تعريف الاعتقاد الفاسد هو الجهل المركب أو بالعكس فكل منهما بمعنى بمعنى واحد اذا بالمقصود اي من شأنه أن يقصد ليعلم بان لم يدرك اصلا ويسمى الجهل السمم يسمى هو الجهل البسيط أو ادرك على خلاف هيئته في الواقع ويسمى الجهل المركب اذا هذا الحد شمل النوعين وهذا الذي أراده صاحب الاصلي تاد الدين السبكي وكذلك شارحه المحلي وغيرهم انهم ارادوا أن يكون هذا الحد شاملا لنوعي الجهل لانه يمكن أن يجمع بينهما في في حد واحد ومتى ما امكن كان هو المتعين اذان الادراك اما او الشيء اما ان لا يدرك اصلا او يدرك فان لم يدرك اصلا فهو الجهل البسيط ام يتعلق به ادراك من اصليم وهو ما يسمى كذلك بعدم العلم بالكلية كما عبر في التحبير حينئذ نقول هذا يسمى الجهل البسيط وإن ادرك لا على الوجه المطابق للواقع سمي جهلا مركبا البسيط كاسمه معلوم أنه انه شيء واحد بمعنى أنه ليس مركبا ومر معنا ان ان مسمى الشك مركب او بسيط مركب ومسمى الظن بسيط على الصحيح ان الظن الذي يتبادل الى بعضه انه مركب من اعتقادين وصاب أنه, انه بسيط مسمى الجهل البسيط بسيط كاسمي اذا اللفظ معتبر هنا اذا مسمى الجهل البسيط بسيط والجهل المركب مركب اذا الاسماء هنا مقيده البسيط والمركب هذا قيد له له مفهومه فالبسيط له معنى البسيط والمركب له معنى معنى المركب البسيط معلوم من لفظه أنه بسيط والعله كذلك لكن المركب لماذا سمي مركبا قالوا لانه جهل المدركي بما في الواقع مع الجهل بانه جاهل به يعني تركب من من جهلين تركب من من جهلين اولا قلنا لم يطابق ادراك لم يطابق هذا جهل صحيح جهل هل هو يعلم انه جاهل لا يعلم ولذلك الغزالي كما سياتي يقول الجهل البسيط هذا يطلب العلم والجاهل المركب هذا لا يطلب العلم لانه يعتقد أنه على على علم فهو مفتون عينيد فرق بين بين النوعين اذا ثم جهلان أولا جهل هو عدم مطابقه الادراك للواقع والجهل الثاني أنه يجهل أنه انه جاهل عليه مصيبه أن يجهل انه انه جاهل لانه جهل المدرك بما في الواقع مع الجهل بانه جاهل به كاعتقاد الفلاسفه ان العالم قد في الواقع أن العالم ليس بقدم هذا اولا ثانيا هم يعلمون ماذا يعتقدون انهم على حق وانهم على علم بل قد يكفرون من من خالفهم اذا لم يطابق معتقدهم الواقع ثم لم يكونوا عالمين بكونهم جاهلين بل ظنوا انهم على على علم وتسميته جهلا مركبا لانه تصحبه ويلزمه جهل آخر فهما جهلان وليس المراد أن مسمى الجهل المركب مجموع هذين الجهلين كما قد يتوهم فإن مسماه الذي هو الاعتقاد بسيط هذا على قولي ذكره صاحب حاشيه العطار في حاشيه علاء على المحلى وإلا الاصر أن مسماه مناسب لللفظ وهذا الذي والذي جعل التسميه مناسبه للمعنى لأنهم صرحوا في غير موضعين بأن مسمى الجهل المركب هو الجهلان أولا عدم المطابقه وهذه لابد من اخذها في في المفهوم ثانيا عدم علمه بكونه جاهلا فثما جهلاني لا اشكالا فيهم قالوا في شرح المواقف سمي مركبا لانه يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه فهذا جهل بذلك الشيء ويعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه هذا هو صوابه فثما اعتقادان يعتقد شيئا أو على خلاف الواقع ثم يعتقد انه على علم اذا مسماه مركب قال القرافي والجهل المركب سميا بذلك لتركبه من جهلين فانه يجهل ويجهل أنه يجهل اذا واضح ان قول بان مسماه بسيط هذا فيه شيء من النظر بل الصواب انه مسماه مركب قال كارباب البدع والاهواء أنسب مثال اهل البدع والاهواء يعتقدون انهم على حق وهم ليسوا على حق ثم ما اعتقدوه ليس مطابقا للواقع فاجتمع فيهم الجهلان فإنهم يجهلون الحق في نفس الامر وإذا قيل لهم انتم عالمون أو جاهلون قالوا عالمون اذا كل من جهل حينئذ دعا دعا العلم قال فقد جهل جهلهم فاجتمع لهم جهلان فيه فسمي جهلا مركبا هذا بخلاف ما ذكره العطار في حاشيته على المحل بان مسماه بسيط وصابنا مسماه مركبا كما قد سمعت قال وكذلك كل من اعتقد في رجل إن أنه صالح وهو طالح هذا يسمى جهلا مركبا لان لم يطابق الواقع وان كان هذا في التصور فيه خلاف هل يقع هل يقع الجهل المركب في التصديقات هذا قولا واحدا يقع هل يقع في التصورات فيه خلاف كما سياتي او صالح وهو صالح وكل من اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه والجهل المركب يقابله الجهل البسيط وهو ان يجهل ويعلم انه يجهل يجهل ويعلم أنه انه يجهل كما إذا قيل له انت تعلم عدد شعر رأسك أو تجهله ها لو سالتكم تعلمون او تجهلون لا شك انك تجهل عدد شعر راسخ تجهله بل لا تتعلق النفوس به بهذا ولو مشينا على السابق القول السابق المقصود نقول هذا ليس مقصودا للعقلان يعد الشعر راسخ كذلك فعدم علمه هذا ليس مما مما يتميز به هو عن غيره حينئذ نقول هذا مما لا تشتغل به النفوس العقلاء فيقول اجهله فاذا قيل له فانت تعلم أنك جاهل بذلك يقول نعم اذا هذا سبب لي كل من من النوعين والتعبير بانتفاء العلم اجود واحسن من التعبير بالفقد والعدم قال زكريا الانصاري واستغنى يعني المصنف بانتفاء العلم عن التقييد في قول بعضهم عدم العلم عما من شأنه العلم عدم العلم هذا يسقط على الجدال والبهيمه قالوا عما من شانه العلم يعني عما من شانه أن يتصف بصفه العلم أما ما لا يتصف بصفه العلم فهو خارجه لكن خارج بماذا ليس بالقيد الأول فقد العلم عدم العلم وإنما خارج بي بالقيد الثاني عما من شانه أن يعلم أن يتصف به بالعلم لاخراج الجماد والبهيمه عن اتصافه بالجهل لان انتفاء العلم إنما يقال فيما من شانه العلم بخلاف عدم العلم اذا انتفاء العلم انتفاء هذا اللفظ يشعر بأن هذا الوصف الذي هو العلم قد انتفع مما من شانه ان يعلم اذا هو من شأنه قابل للعلم فانتفعان العلم لكن عدم العلم لا يدل على ذلك وفقد العلم لا يدل على على ذلك قال يعني لان الانتفاء لا يصح الا حيث يكون الثبوت بخلاف العدم فالانتفاء يدل على الثبوت بخلاف العدم ولا يدل على على الثبوت فانه أعم وخرج بالمقصود غيره حد الجهل ماذا؟ فقد العلم بالمقصود او انتفاء العلم بالمقصود وخرج بالمقصود غيره أي ما لا يقصد كاسفل الأرض وما فيه فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا اصلاحا هكذا عبر زكريا الأنصاري حينئذ قد يقال بان المعنى اللغوي هل يعتبر فيه القصد شيء المقصود ام لا أطلقهم حينئذ إذا كان كذلك فيكون هذا النوع الذي عناه زكريا الصاغي يغيره يكون اخص من المعنى اللغوي فلا باس ان يقال بان هذا معنى الاصطلاحي وهذا معنى اللغوي وإن كان المراد بالمعنى اللغوي هو ماعناه اهل الوصول حينئذ ترادف المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فلا فرق بينهما البتة اذا الفرق لو جعل بين المعنى اللغوي والعرفي فرقا حينئذ ما هو الفرق ما كان في أسفل الأرض مما لا تتعلق به النفوس هل يسمى جهلا او لا علل الصلاح الجواب لا على المعنى اللغوي فهو عام اطلقه حينئذ يشمل ما تتعلق به النفوس وما لا تتعلق به النفوس قال كاسفل الأرض وما فيه فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا الصلاحا والتعبير به احسن كما قال البرماوي من تعبير بعضهم بالشيء يعني المقصود لأن الشيء لا يطلق على المعدوم بخلاف المقصود ولانه يشمل غيره غير المقصود يعني فقد العلم بالشيء او فقد العلم بالمقصود ايهما أولى التعبير بالمقصود اولى من التعبير بالشيء لأن المقصود الشيء يعم المقصود وعدم المقصود هذا اهم شيء هنا في هذا المقام وقوله انتفاء العلم إلى اخره أمر كلي يندرج تحته القسمان يعني بسيط والمركب وهذا الأمر الكلي وقع محمولا على الجهل فيكون الجهل شاملا للقسمين لانه قال الجهل انتفاء العلم بمقصود حينئذ الجهل هذا مبتدا يسمى موضوعا انتفاء العلم بالمقصود هذا يسمى محمولا اذا وقع المحمول على الموضوع وإذا كان الموضوع متعددا عينيد الصدق هذا الحد على جميع انواع المحدود وهذا الذي عنيناه سابقا أن حد الجهل يشمل النوعين البسيط والمركب فيكون الجهل شاملا للقسمين وصادقا عليهما صدقا الكلي على افراده اين يصدق على البسيط أنه انتفاء العلم بالمقصود و يصدق على الجهل المركب أنه انتفاء العلم بالمقصودين ثم لا يخفى شمول التعريف للتصور الساذج عرفنا أن التصور له اطلاقان اطلاق بالمعنى الأخص واطلاق بالمعنى الاعم الأخص قابل التصديق فهما قسمان ل العلم والتصور الاعم مرادفون للعلم اذا التصور بالمعنى الاعم هذا مرادف للعلم وهو حصول صورة الشيء في الذهن بهكذا يعبرون حصول صورة الشيء في الذهن حينئذ نسمي هذا التصور تصورا عاما فهو تعريف له ما العلاقه بين وبين العلم الترادف بمعناه اما التصور الذي هو مقابل التصديق فهو ماذا ادراك المفرد الذي عبر في السلم عبر بماذا ادراكه مفرد تصورا علما علم تصورا اذا هذا التصور الذي هو الادراك بدون حكم يسمى تصور بالمعنى الاخص هنا قال لا يخفت ويعبر عنه بالساذج كما سبق التنبيه عليه ساذج يعني ادراك لا يصحبه حكم بدون حكم ثم لا يخفى شمول التعريف للتصور الساذج بان يكون جهلا بسيطا قال وليس في التصورات جهل مركب هذا محل نزاع بين وصوليين وغيرهم هل التصورات يدخل فيها الجهل المركب أو لا وانما خص بعضهم القراف في الكلام السابق يشير الى ان التصور يدخل فيه ماذا يدخل فيه أو يصدق عليه الجهل المركب وأما الشائع عند كثير من الصوليين فهو خاص بالتصديقات قال وليس بالتصورات جهل مركب فانه اذا تصور الإنسان بانه حيوان ساهل صايم يعني لو قيل له ما قال حيوان صاهم هل طابق الواقع ام لا لم يطابق الواقع التعريفات من قبيل التصورات اذا هو جاهل بحقيقه الإنسان واذا قلت له انت جاهل قال لا انا عالم اذا نجتمع فيه الجهلان فذهب بعضهم الى ان التصور يكون فيه جهل مركب وبعضهم قال لا هنا حصل خلل في تصديق ضمني ومر معنا أن التصور بانواعه انه قد يقع فيه حكم كما مر بكلام صاحب الابهاج حينئذ بعد بالنظر إلى أن التصور فيه تصديق ضمني اذا التركيب والخلل وقع في هذا الحكم اين الجهل المركب ملازم للأحكام ومعلوم أن التصورات تحكم فيها اذا الجهل المركب ملازم للاحكام ولذلك قيدها بعض بهم بالاعتقادات فعين التصور هل يقع فيه اعتقاد قلنا نعم وهو أنه يحكم على الشيء بكونه إنسانا فإذا كان كذلك فهذا حكم اذا هو تصور في ضمنه تصديق حصل التركيب والخلل والجهل باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا التصديق اذا لا باعتبار كونه تصور فنفى بعضهم ان يكون التصور فيه جهل مركب فانه إذا تصور الإنسان بانه حيوان صاهل مثلا ليس فيه خطا في نفس التصور ليس فيه خطا في نفس التصور بل في الحكم المتضمن له كما تقدم شرحه وبيانهم واللام في المقصود وفي المعلوم للجنس أي ما يصدق عليه من فرد فاكثر انتفاء العلم بالمقصود مقصود شيء واحد أو الأمور التي يصدق عليها انها مقصوده اذا الثاني فاذا لا, لا, لا حد له ولا عدد له واذا كان كذلك فيكون الحد شاملا قال فاكثر والا لكان مفهوم التعريفين انتفاء العلم بكل مقصود وتصور كل معلوم على خلاف هيئته فلا يتناولان الا النزر من أفراد الجهل بمعنى انه اذا قيل انتفاء العلم بالمقصود هو يدخل تحته كل فرد يمكن أن يكون مقصودا لكن الذي يوصف بكونه جهلا هو فرد واحد فيجهل مساله ما صدق عن حد الجهل صدق عن حد الجهل هل يشترط فيه من اجل أن يصدق عليه حد الجهل انتفاء العلم بجميع ما يمكن أن يقصد حتى يصدق عليه الحد لا ليس المراد هذا إنما المراد به ما تعلق به النفس أو تعلق به ادراكه بمعنى أنه لا يشترط في تحقق الجهل أن ينتفي العلم بكل مقصود عنيد يصدق على عن حد الجهل لا وانما المراد به بعض افراده لكن باعتبار آخر كل ما يقصد فيمكن ان يوصف بكونه قد جهله اذا في اعتباران باعتبارين انتبه لهذا قال أو تصويره مخالفا أو هذه التنوع كما ذكرنا اي وقيل الجهل تصويره أي تصور المعلوم وعرفنا ان التصوير تفعيل فهو فعل الفاعل هل هو عين الجهل هذا تجويز الذي مر في حد الظن تجويز برأي أمرين قلنا ليس والتجويز وانما هو المجوز هنا كذلك ليس هو التصوير تفعيل فعل الفاعل وانما هو المصور اذا التصوير المراد به هنا تصور المعلومه يعني النتيجه وعرفنا أن التكليم فعل الفاعل والكلام اثره فالمراد هنا ماذا الكلام كذلك التصوير هذا فعل الفاعل والتصور النتيجه حاصل تصور المعلوم هي المراده هذا يسمى ماذا يسمى أثر المصدر فكثيرا ما يستعمل اهل العلم المصدر ويراد به اثره يراد به أثره فالتلفظ يطلق ويراد به اللفظ والتكلم والتكليم يطلق ويراد به الكلام اذا النظر باعتبار الاثر هنا كذلك قال تصويره ليس التصوير هو الجهل وإنما هو تصور وقيل الجهل تصويره يعني تصور المعلوم تصور المعلوم وهنا باعتبار الاصل نقول تصور المقصود أو ان شئت تقول هو قال عبر في الأول ماذا قال فقد العلم بالمقصود تصوير المعلوم هذا احسن نعم تصور المعلوم اي ادراك ما من شانه ان يعلم كسابقه حال كونه مخالفا تصويره مخالفا مخالفا هذا حال حال من التصوير الذي هو التصور يعني وقع التصور مخالفا اذا مخالفا لهيئته لما هو في الواقع لم يكن مطابقا في الواقع حينئذ هذا اختص بماذا اختص باحد نوعي الجهل والذي صار هذا التعريف مرجوحا لانه لا يدخل فيه الجهل البسيط والمراد هنا أن يشمل التعريف النوعين قال تصور المعلوم أي إدراك ما من شانه ان يعلم حال كونه مخالفا لهيئته في الواقع أي على خلاف هيئته في الواقع فقصر التعريف الثاني على المركب فقط ولم يدخل فيه البسيط وفي التعبير بهيئته إشارة إلى ما عليه بعضهم من أن الجهل المركب لا يكون في التصورات كما سبق وإنما يكون في التصديقات لان الهيئه هي الحالة الثابته للشيء التي هي من صفاته يعني اشبه ما يكون به بالحكم فيخرج تصوره على خلاف حقيقته كتصور الإنسان بانه حيوان صالح فانه لا جهل في التصور كما سبق لانه لم يتصور الإنسان وانما الجهل في تصديق ضمني وهو ثبوت هذه الحقيقه للانسان وهذا حكم ليس بتصور ثبوت هذه الحقيقه للانسان اما كونه تصور الانسان حيوان صاهر نقول هذا ليس فيه خطا وانما اثبت لمسمى الانسان ماذا انه حيوان صاهر وهذا حكم اذا تصديق ضمني خلف حق وقلف هذا خبر محذوف أي هذا خلف والخلف المراد به الخلاف وجمله حكه صبته لخلفن فالجهل البسيط على الأول ليس جهلا على هذا بل هو واسطه والقولان المذكوران هنا في هذا النظم كاصله كما يذكره سائر أرباب اصولي ماخوذان من قصيده ابن مكي في العقائد المسمات بالصلاحيه لانه أهداها للسلطان يوسف صلاح الدين فاقبل هي اشعريه اقبل عليه وامر بتعليمها حتى للصبيان في المكاتب قال في تلك القصيدة وإن أردت أن تحد الجهل من بعد حد العلم كان سهلا وهو انتفاء العلم بالمقصود فاحفظ فهذا اوجز الحدود وقيل في تحديده ما أذكر من بعد هذا والحدود تكثر تصور المعلوم تصور او تصوير تصور المعلوم هذا جزءه وجزؤه الاخر ياتي وصفه مستوعبا على خلاف هيئته فافهم فهذا القيد من تتمته هذا القيد من تتمته هذه ابيات عديدة ارد ان ياتي بي بحدين فقط هذا ضاق عليه النفس ضيق النفس كذلك سويت ابي بيت واحد شمل لماذا شامل الحدين هذا قال به واستعماله تصور بمعنى مطلق الادراك خلاف ما سبق صحيح يعني أراد التصور هنا بما يقابل العلم يعني التصور بالمعنى الاعم وسبق أنه جعل التصور ماذا بالمعنى الاخص هل في تناقض لا لانه اذا تعددت الاصلاحات فاستعمل تارة الاصلاح المعينا وخالفه بموضع لا اشكاله في كما يذكر النحات المفرد في باب الاعراب بمعنى وإذا جاء باب لا والمنادى ذكروا المفرد بمعنى آخر لا اشكالا فيه اذا استعمل اللفظه مرادا به ماذا صلاحي وإذا كان كذلك فلا أشكال فيه في ذلك والاستعمال التصور بمعنى مطلق الادراك خلاف ما سبق صحيح وان كان قليلا ويقصد حينئذ تصور ساذج اي لا حكم معه ولا تصور ما له حكم ولا تصديق فالمراد بتصور التصور المطلق المرادف للعلمي الصادق بالتصور الساذج والتصديق لا تصور بالمعنى السابق المقابل للتصديق حينئذ يكون هذا أعم من قول غيره الجهل اعتقاد جازم غير مطابق لقصوره على التصديق يعني بعضهم عرف الجهل بأنه اعتقاد جازم غير مطابق حينئذ قصر على ماذا على التصديق فحسب فلم يدخل فيه البسيط قال في التحديد الاعتقاد الفاسد الجهل مركب عرف ماذا الاعتقاد الفاسد بأنه الجهل مركب قال وهو تصور الشيء على غير هيئته وذلك أن حكم العقلي بامر على أمر امر من غير مطابق في الخارج هو الاعتقاد الفاسد ويسمى الجهل المركب اذا هما مترادفان في في المعنى لانه مركب من عدم العلم بالشيء واعتقاد واعتقاد غير مطابق والجهل البسيط عدم العلم جهل البسيط هو انتفاء ادراك شيء بالكليه بحيث لا يخطر بالبال اصلا من القابل العلم لا يخطر بالبال اصلا يعني لم يتعلق به ادراك هذا المرات وحينئذ لنكون ماذا يشترط فيه أن يكون من القابل للعلم اما الذي لا يقبل العلم فلا يصبي بهذه الصفات فإذا قيل لشخص هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء الا هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء فان قال لا اعلم كان ذلك جهلا بسيطا وان قال لا تجوز كان جهلا مركبا لأنه لم ياتي بجواب يطابق الواقع ثم هو لا يعلم أنه قد جهلان سمع فيه ماذا جهلان كان جهلا مركبا لانه مركب من عدم الفتيا بالحكم الصحيح الذي هو المطابقه ومن الفتيا بالحكم الباطل هذا ما اخذنا آخر لكن دل على أن مسماه مركب وقال في البحر الجهل يطلق ويراد به عدم العلم عما من شأنه ان يعلم يسمى بسيطا وقيل لا يطلق عليه جهل يعني لا يسمى جهلا يعني من اثبت الواسطه بين البسيط والمركب اختار ابو السمعاني على سياتي ويطلق ويراد به الاعتقاد الباطل يسمى مركبا وهو بالمعنى الأول عدمي يقابل العلم تقابل العدم والملك يعني كونه شيئين بحيث يكون احدهما عدم عن الآخر يعني عن موضوع قابل للوجود كالعمى والبصر مثلا ما هو العمى عدم البصر اذا العمى والبصر هذا التقابل بين ماذا بين العدم والملكه عدم والملكه فاذا كان كذلك فاحدهما جزءا من من الاخر فإن العمى عدم البصر بما من شأنه أن يكون بصيرا وأما الذي ليس من شأنه يكون بصيرا لا يصف بماذا بالانتفاء لأن كل صفة لا تنفى عن شيء إلا إذا كان قابلا لها وأما إذا لم يكن قابلا لها فلا فلا تنفى ومن هنا اخذ اهل السنه والجماعه ان الله عز وجل او الصفات المنفيه انما هي لثبوت كمال الضادها إن الله لا يظلم الناس شيئا لماذا لنفي الظلم فقط او لكمال عدله لكمال عدله لا تأخذ سنه ولا نوم هكذا نفي محض ام انه لثبوت كمال ضده وهو الحياه والقيوميه لا شك انه الله الثاني قال وبالثاني وجودي يقابل العلم تقابل الضدين والثاني يقال فيه اخطاء وغلط يعني الجهل المركب ومخاطبته مخاطبه عناد ومخاطبه الاول مخاطبه تعليم الأول الجهل البسيط يعلم والثاني هذا لا باس أن, أن يجلد اذا افتى في دين الله عز وجل ما لم يكن عالما به قال الرازي والذي يمكنه طلب العلم هو صاحب الجهل البسيط الرازي وليس الغزالي كما ذكرت سابقا لأنه لا يعلم وام المركب فإنه لا يطلب العلم البت لانه وإن كان لا يعلم الا أنه يعتقد أنه يعلم فصار صارفا له عن طلبه يعني الجهل المركب هذا يصرف الناس عن ماذا عن طلب العلم ولذلك اذا اعتقد الانسان انه عالم لن يطلب العلم واذا اعتقد انه بحاجه الى ان يتعلم طلب العلم صحيح ولذلك كان من طريقته العلم أن من وصف نفسه بكونه عالما فهو جاهل لانه قد, قد قطع الطريق على على نفسه قال لانه إن كان لا يعلم إلا أنه يعتقد أنه يعلم فصار صارفا له عن طلبه وقال السمعاني في الكفايه اختلف في الجهل فقيل هو عدم العلم وهو بعيد وقيل تصور المعلوم بخلاف ما هو به واختص بالمركب وقيل اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو عليه وهذا شبيه بالسابق وقال ابن السمعاني في قواطع الجهل اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به ولا باس بالاعتقاد في حد الجهل يعني هو مرادف له اعتقاد الفاسد والجهل المركب لكن يبقى الاعتراض بكونه قد اختص بماذا بالجهل المركب دون دون البسيط قالوا هذا تعريف للمركب فقط اذ البسيط الاعتقاد فيه البتة وكانه ليس بجهل عندهم يعني كانه اختص الجهل بالمركب فحسب فلم يجعل الجهل البسيطة جهلا ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والسهو ان يذهل عن ان يذهل عن معلومه والسهو ان يذهل عن معلومه وفارق النسيانه في عمومه وهذا سبق كذلك تنبيه عليه فيما بما مر في الحديث عن المكلفين وصوب امتناع اي كلف ذو غفله ومولجا نختلف في مكرهين إلى آخرين هيندم مرت معنى هذين سهو ان يذهل اي يغفل سهو ان يذهل سهو اعربه مبتدا خبره ان يذهل انه ما دخلت عليه في تاويل المصدر اذا ذهوله هذا المصدر ذهوله والسهو ان يذهل ان يغفل قال في المصباح سهى عن شيء يسهو سهوا غفلا وفرق بين الساهي والناس بأن الناس إذا ذكرته تذكر والساه بخلافه والسهوة الغفلة هذا على وجه التفريقه بينهما كما سياتي والسهو ان يذهل عن معلومه جار ومجرور متعلق بقوله يذهل الحاصل فيتنام معلومه الحاصل يعني يتعلق السهو بشيء لم يكن او بشيء كان ها. هل يقال بانه سها ونسي شيء لم يتعلق به الإدراك أو تعلق به الادراك تعلق به الادراك ولذلك قال السهو ان يذهل عن معلومه الحاصل يعني الموجود الكائن وام المعلوم الذي لم يحصل لا يتعلق به سهو يذهل عن ماذا هو لم يعلم اصلا حينئذ توجد المعلومه اصلا ثم قد تزول من الحافظة المدركه وقد يعتريها شيء من الغفلة حينئذ لابد أن يكون الشيء قد وجد اولا ولذلك عبر عن, عن معلومه وقيده في الاصل بقول الحاصن فيتنبه له بادنى تنبيه هذا من التفرقه بينهما سهو يغفل ويذهب لكن إذا نبه تنبه ولذلك إذا صلى فسها قيل سبحان الله تنبه لكن لولا لو نسي لم يتنبه لم لم يتنبه معناه زال من ذهن اصلا زوال ما علم قل نسيانه والعلم في السهو له اقتناء هذا من التفريق بين النوعين فالنسيان تزول المعلومه من اصلها سبح أو ما سبح لا يدري لابد ان يتكلم ولذلك جاز بعضهم انه اذا الامام كان لم يتنبه بمجرد التسبيح ان يقله الركعه الرابعه أو الثالثه أو يجلس أو قم أو اي اخر ينبهه بي بالكلام والصحيح عند اهل الحديث انه اذا تكلم لمصلحة الصلاه انه لا تبطل صلاته قال عن معلومه الحافظ فيتنبه له بادنى تنبيه بخلاف النسيان فهو زوال المعلوم فينسى ان تحصيله وعرفه الكرماني وغيره بزوال المعلوم عن قوه الحافظة والمدرك هو المدرك التي يحصل بها ماذا الادراك ابتداء ولذا قلنا ماذا ادراك ومدرك ومدرك ثلاثه اشياء الادراك مصدر مدرك الشخص وتكون بقوه الناطقة والمدرك الذي هو المعلومه اذا مدرك اذا عندنا ماذا قوه مدركه وعندنا حافظه تستقر المعلومه ثم تبقى عينيد فرق بين المدركه وبين الحافظة فزواله من الحافظة والمدركه هذا يسمى نسيانا وزواله من الحافظة لا من المدرك يسمى يسمى سهوا هذا اذا فرقنا بين بين النوعين قالوا عرفه الكلمان وغير بزوال معلوم عن القوة الحافظة والمدركه والسهوي بزواله عن الحافظة فقط هو باقي والعلم في السهوي له اكتنان يعني اختفاء هو موجود في المدركه لكن الحافظة فقدته وذالك قريب مما مما ذكرا وجعلهما البرماوي من اقسام الجهل البسيط حيث قسمه إليهما والى غيره كما سيت الكلام صحب التحبيل ثم فرق بينهما بانه انقصر الزمن الزوال سمي سهوا والا فنسيانا وهذا أحسن قال هذا أحسن ما فرق به بينهما إذا ثبتت التفرقه بين السهو والنسيان وإلا الصواب أنهما بمعنى واحد في اللغه وكذلك في في العرف لا فرقا بينها البته الذهول والغفله والسهو والنسيان كلها مترادفه قال ثم فرق بينهم بانه ان قصر زمن الزوال سمي سهوا يعني كان الزمن قصيرا كما يكون في شان الصلاه وعما اذا بعد هذا سمى نسيانا وفارق النسيان في عمومه وفارقه هو يعني السهو النسيان في عمومه في عموم ماذا النسيان فالنسيان اذا يكون عام يكون عام يعني ان النسيان اعم من السهوي لان معناه الغفله وهي بعض النسيان قال السيوطي واما النسيان فهو خلاف الذكر هذا اذا فرقنا بين الذكر والذكر كما مر الذكر والذكر الذكر متعلقه القلب والذكر متعلقه اللسان وهذا احسن لكن بعض اهل اللغه يرى ان ثمة ترادفا بين نوعين فما كان باللسان يقال فيه ذكر وذكر وما كان بالقلب يقال فيه ذكر وذكر وذهب الفراء إلى التفريقه بينهما وتبعه مالك على على ذلك وأما النسيان فهو خلاف الذكر وهو اخص من السهو لانه إذا حصل النسيان حصلت الغفله لانها بعض جزء منه وقد تحصل الغفله ولا يحصل النسيان فالنسيان غفلة وزياده وزمن السهو قصير وزمن النسيان طويل لاستحكامه قال وهو معنى قولي من زيادتي وفارق النسيان في عمومه يعني ثم فرق بين السهوي وبين النسيان عند المصنف فالنسيان أعم من السهو للفوارق المذكوره السابقة النسيان زوال من الحافظة المدركه من المدركه والحافظة واما السهو فهو باقن في المدركه وانما حصل اقتنان اختفاء في الحافظة زمن السهو قصير وزمن النسيان طويل هذه من من الفوارق والصواب كما ذكره لفرق بينهما الباء قال العطار مضمون كلام المصنف والشارح أن الذهول والغفله مترادفان أن الذهول والغفلة مترادفان لانه عبر السهو أن يذهل يغفل فسر الذهول بالغفله اذا يفسر الشيء بالشيء لانه مرادف له حصل به تفسيره اذا مضمون كلام المصنف ان الذهول والغفله مترادفان وانهما اعم مطلقا من السهو وهذا يحتاج إلى دليل وليس تم دليل ثلاثة ثلاثه مباينه للنسيان وقد قال الناصر هذا قول لا اعلم له سندا يعني التفرق بين هذه انما هي تفرقه خاصه كما ذكرنا فيما يتعلق بالعلم أنه يختص بالجازم من قال هذا ليس لهم سند في لسان عرب وانما أخذ من بعض الاستعمالات انه أطلق على الجازم كقوله تعالى فعلم أنه لا اله الا الله هنا لا شك ان لدراك المراد به المطابق للواقع ولابد من الجزم لأن العقيده لا لا يصلح فيها الريب والشكل ابدا من الجزم قالوا إذا العلم يدل على ماذا على الجزم نقول هذا فهم فيه شيء من قصر اللفظ على بعض افراده وإلا الاصر في العلم أنه الإدراك المطابق للواقع سواء كان جازما أو لا فيشمل الحينيد ما صلح عليه أنه علم او ادراك جازم ويشمل كذلك ما صلح عليه أنه ظن والصحيح ان الظن علم من الظن علم كان يختلف هو نوع من العلم ولا مانع في لسان العرب هو موجود وله امثله عديده ان يسمى بعض أفراد اللفظ باسم خاص أن يسمى بعض أفراد اللفظ باسم خاص فالظن الذي ادراكه الراجح هو من مسمى العلم فسمي ظن ولذلك اعطلق بالشرع العلم مراد به الظن فقالوا مجاز من أين قولتم هذا مجاز قلنا العصر هو استعماله اللفظ في حقيقته فاطلاق اللفظ الذي والعلم المراد به الادراك الراجح نقول هذا استعمال حقيقي ولا اشكال فيه ولذلك قال التفرقه بين الذهول والغفله والسهو والنسيان قال الناصر هذا قول لا اعلم له سندا ثم ساق ما يخالفه عن مواقفه وشرحه وفي التحبير قال ومن الجهل البسيط سهو وغفله ونسيانا جعل ماذا من الجهل البسيط فهو اربعه انواع قال وهي بمعنى واحد سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد وهي ذهول القلب عن معلوم ذهول القلب عن معلوم اذا لا بد من المعلوم هذا متفق عليه يكون المعلوم موجودا ثم يذهل عنه قد يسمى نسيانا يسمى غفله يسمى ذهولا يسمى سهوا الى اخره كلها بمعنى بمعنى واحد قاله في التمهيد في السهو يعني الخطا الحنابل واقيل لا يسمى نسيانا إلا إذا طال الذي ذكره الصوت سابقا قال في التمهيد حد السهو ذهول القلب عن النظر في المعلوم قال واعلم أن الجهل البسيط ينقسم اربعه اقسام سهو وغفلة ونسيان وغيرها إذا كان الجهل البسيط ينقسم الى هذه الأربعة فهو أعم مطلقا من كل واحد صحيح فهو أعم مطلقا من كل واحد من هذه الأقسام الأربعة ولم يذكر قوله غيره ما المراد به وذلك إن سبقه إدراك ثم زال سمي سهوا سبقه إدراك ثم زال سمي سهوا وإلا فلا يعني إن لم يسبقه إدراك فلا والأول الذي أدرك ثم زال انقصر فيه زمان ذهاب الإدراك اشتهرت تسميته سهوا اشتهر تسميته سهوا وليس هذا مبحث وليس هذا مبحثا لغويا لأن المبحث اللغوي يجب أن يكون ماذا مسنده النظر في استعمالات العرب لو قالوا واتوا ابيات ونثر بان العرب تطلق ذلك على ما قصر الزمن فيه وما بعد وسمي الاول سهوا والثاني نسيانا فلش كان فيه لكن مجرد هكذا استنباط بالعقل قل لا ولذلك لا مانع ان يدخل العقل في الاستنباطات والقواعد والأصول التي تتعلق به بلسان العرب لكن ليس له مجال إلا للاستنباط فقط وليس فيه إثبات الأحكام ومنحن نحن فيه اثبات للاحكام كذلك فلو نظر النظر في كلام العرب خرج أن الفاعل يجوز ان يتقدم على على فعل واتى بامثله اقول هذا استنباط عقلي حينئذ النتيجه هي ما نظر فيه اما انه ياتي بامر لم يكن استعمال العرب عليه فهذا حكم ولا تثبت الاحكام بالعقل قال هنا والاول قصر فيه زمان ذهاب الادراك اشتهرت تسميته سهوا ويسمى ايضا غفله قال الجوهري السهو الغفله وقال في القاموس سهى في الامر نسيه ها السهو الغفله عبر عن السهو بالغفله وهذا قد يقول قائل بان شيخ الاسلام المتيم رحمه الله تعالى يرى انه لا يوجد لفظ يساوي لفظا من كل وجه هذا لا اشكال فيه بمعنى أن المترادفان أن المترادفين في لسان عرب هل هما موجودان ام لا قلنا الصواب وقوع الترادف في لسان العرب لكن من نظر إلى التفرقه بين المترادفين نظر إلى ما اشتق منه اللفظ يعني سها وغفل اذا نسا غفل هذه الماده الحروف لها أثر في المعنى او لا لابد ان كلها أثر لكن أصل المعنى مقارب هذا المراد بكون السهو والغفله بمعنى واحد أن ما الأول هو عين مصدق اصدق الثاني ولا مانع ان يكون ثم صفه في الأول من أجلها قيل سهى والثاني كذلك غفل اذا فرق بين بين النوعين ولذلك نقول البشر والإنسان مترادفان هذا الصواب لكن البشر المسمى أو وجه التسمية غير وجه تسمية الإنسان هذا ما آخر ومن هنا قال بعضهم انه لا يوجد ترادف بهذا المعنى هذا يكاد يكون متفق عليه انه لا يوجد ترادف من كل وجه حتى في سبب الاشتقاق لكن اصل المصدق هذا بشر يصدق على ماذا على جدار يصدق على زيد من الناس والإنسان يصدق على زيد من الناس اذا المصدق واحد فاو سمي بشرا لكذا وسمي انسانا لكذا هذا لا يجعل أن اللفظين متباينين بل نقول هما مترادفان فاذا قيل السهو بمعنى الغفله حينئذ هما مترادفان وقال في القاموس سهل في الامر نسي وغفل عنه فسر السه بماذا بالنسيان وبالغفله وذهب قلبه إلى غيره فهو الساه والسهوان وقال غفل عنه غفولا تركه وسها عنه ففسر ماذا السهو بالغفله وفسر الغفلة بماذا بالسهو وهذا صاحب القاموس قال وإن طال زمانه سمي مع كونه سهوا النسيانا يعني ما لا يسبقه إن انقصر الزمن سمي سهوا ان طال الزمن سمي ماذا نسيانا مع كونه يسمى سهوا اذا ايهما اعم السهو اعم من النسيان لان السهو يطلق على ما قصر وعلى ما بعد طال الزمن وأما النسيان لا يطلق إلا على ما طال فيه الزمن اذا السهو اعم ولذلك قال فهو أخص من مطلق السهو فهو أي النسيان أخص من مطلق السهو لأن مطلق السهو هذا يشمل نوعين ما طال فيه الزمن وما قصر واما النسيان فهو خاص بما طال فيه الزمن ومطلق السهو أخص من مطلق الجهل البسيط مطلق السهوي الذي يشمل طال الزمن او لا فدخل فيه النسيان اخص مما من مطلق الجهل البسيط لأن الجهل البسيط ينقسم إلى اربعه كذلك ينقسم إلى الى اربعه وهذا كله الصلاح وليس ليس بصواب وأنما نذكر ما ذكر صاحب التحذير من اجل فهمه فحسب وليس بصواب وهذا قول جماعه من العلماء من العلماء وهذا قول جماعة من العلماء وهو أحسن ما فرق به بينهما اذا قيل لهما متباينان من سلم بانهما متباينان فهذا القول أحسن ما ماقي وهذا كما مر معنا في تعريف الرازي للعلم لما قال ضروري ثم عرفه او عرفه ثم قاله ضروري لا يلزم من تعريفه أنه يتبنى التعريف وانما من باب التنزل قال لو قيل بأنه نظري فأحسن تعريف هو ما ذكرها ولذلك لما جمع بينهما تاج السبكي حينئذ مقعه اشكالوا وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو غفله عما كان مذكورا وعما لم يكن مذكورا فعلى هذا النسيان أخص من السهو مطلقا ومنم فرق بغير ذلك قال في المصابيح قال في المصباح فرق بين الساهي والناسي بأن الناس إذا ذكر تذكر والساهي بخلافه اذا ذك معنه سجود السهو معلوم ومتقادر فيه بالشرع بانه إذا ذكر تذكر هنا جعلوا ب... بالعكس ولذلك يدل على أن التفريقه ليس له سند من لسان العرب قال هنا وذهب كثير من العلماء إلى أن معناهما واحد هذا هو الصواب ان هذه الأربعة معناها واحد النسيان والسهو بمعنى واحد وكذلك الذهول والغفله وهو الذي قدمناه وقد تقدم كلامه في القاموس قال القاضي عياض في المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها فلا فرق بينهما لا فرق بينهما سجود السهوي سجود النسيان لكن الصلاح الاصطلاح صار ماذا شائعا فيه بسجود في السهو الاو بمعناه قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة الفرق بينهما من حيث اللغة من حيث اللغه بعيد التفريقه بينهما بين السهو والنسيان من حيث اللغة بعيد وهو وهذا اظهر يعني بمعنى ما هذا اظهر بمعنى الترادف وقال الحافظ ابن حجر والسهو الغفله عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشيء فرق بعض بعض العلماء بين السهو والنسيان وليس بشيء يعني هذا القول ليس بشيء لماذا لأن مرده إلى الاجتهاد العقلي فحسب ليس له استعمال في في لسان العرب قال في البحر السهم ما تنبه صاحبه بادنى تنبيه والخطو ما لا يتنبه صاحبه أو يتنبه بعد اتعاب قالهم سكاكي بالمفتاح وقيل السهو الذهول عن معلوم ثم قال و كلام اللغويين ترادفه مع النسيان هكذا قال في في البحر الزركشي وهو منهل للغه وقال ابن الاثير في النهاية السهو في الشيء تركه من غير علم والسهو عنه تركه مع العلم والصواب أنهما مترادفان والسهو أن يذهل عن معلومه وفارق النسيانه في عمومه وهذا آخر بيت مما يتعلق به المسائل المتعلقه بعلم الكلام لان ذكر, ذكر ما يتعلق بعلم الكلام ومنهم ما يتعلق بمقدمات تتعلق بفن المنطق حينئذ بالسهو والكلام فيه وما يتعلق بالادراك وانواعه انتهى البحث فيه ثم عنوان لمساله تتعلق بما ذهب سابقا حديث عنه وهو مساله التحسين والتقبيح وسبق شرحها وتفصيلها لكنه أراد أن يبين هنا ما يتعلق بتعريف الحسن فقط ما المراد به في العرف وفي الشرع وكذلك القبيح في العرف وفي الشرع وياتي بحثه ان شاء الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين